بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل العشرون من التذكرة مسألة الرباط هو الملازمة في سبيل الله مأخوذ من ربط الخيل ثم سمي ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابط فارسا كان أو راجلا واللفظه مأخوذة من الرباط وقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في منتظري الصلاة فذلكم الرباط إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله والرباط اللغوي هو الأول وهو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة ما فأما سكان الثغور دائما بأهلهم الذين يعمرون ويكتسبون هناك فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين قاله علماؤنا وقد بيناه في كتاب الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران أعيد وقبيناه في كتاب الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران والحمد لله الثاني روى النسائي عرواشد بن سعد عرواشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رجل قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة وخرج ابن ماجة في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما عن المقدام بن معد كرب قال قول المتابعة في الحاشية واحد صحيح أبو نعيم في الحليه اثنان حسن النسائي أحمد الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ثلاث موضوع ابن ماجه وفي الزوائد إسناده ضعيف وقال السيطي قال المنذري آثار الوضع لائحة على هذا الحديث انظر السلسلة الضعيفة للألباني أربع صحيح النسائي متابع قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه ويشفع في سبعين من أقاربه لفظ الترمثي وقال حديث حسن صحيح غريب وقال ابن ماجه يغفر له في أول دفعة من دمه قال ويحل حلة الإيمان بدل ويوضع على رأسه تاج الوقار قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني بجير بن سعد وقال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن, عن المقدام بن معدي كرب فذكر قال المؤلف ووقع في جميع نسخ الترمذي وابن ماجه ست خصال وهي في متن الحديث سبع وعلى ما ذكر ابن ماجه ويحل بحل بحلة الإيمان تكون الثمانية وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده عن المقدام, ابن عن المقدام ابن مادي كرب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشهيد عند الله ثمانية خصال أو ثماني خصال او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الثالث روى الترمذي عن ابن عباس قال ضرب رجل من اصحاب الرسول الله ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربته خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا بقبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تمجيه من عذاب القبر قال حديث حسن غريب وخروجه أيضا عنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن من قرأها كل ليلة جاءت تجادل عن صاحبها وروي أنها المجادلة تجادل عن صاحبها يعني قارئ قارئها في القبر وروي أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان وأنبأنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي بثغر الإسكندرية حماه الله قال حدثني الشيخ الصالح أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري ابن أخي الشيخ الإمام أبي بكر قال حدثني الشيخ الشريف أبو محمد يونس بن أبي الحسين بن أبي البركات الهاشمي البغدادي حدثنا أبو الوقت عن الداودي عن الحموي عن أبي إسحاق إبراهيم ابن خزيم الشاشي عن عبد الله بن حميدا الكشي عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال للرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل: بلا يا ابن عباس. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه الترمذي اثنان صحيح الترمذي السلسلة الصحيحة ثلاثة الترمذي الدارمي الحاكم وصححه ووافقه الذهبي متابعة. قال الرجل: بلا يا ابن عباس رحمك الله. قال تبارك الذي بيده الملك. احفظها وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، أو كما قال، وتطلب إلى ربها طبعاً متابعة للقول، وتطلب إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا كانت في جوفه. وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر من عذاب القبر أو كما قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو دت أنها في قلب كل إنسان من أمتي وأخبرناه واخبرناه عاليا أو وأخبرناه عاليا الشيخ المحدث أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأنصاري التلمساني بفقر الاسكندرية عن شيخه شريف أبي محمد يونس عن أبي الوقت وقد تقدم أن قراءة الرجل عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد في مرض الموت تنجي من ذلك الرابع روى بن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة وخرج النسائي عن جامع ابن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار يقول كنت جالسا كنت جالسا عند سليمان ابن صرد وخالد وخالد ابن فذكر أن رجلا مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أي يشهدان جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يقتله بطنه لم يعذب في قبره أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا شعبه قال أخبرني جامع ابن شداد فذكره وزاد فقال الآخر بلا الخامس روى الترمذي عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر قال هذا حديث حسن هذا حديث حسن غريب وليس إسناده وليس بمتصل ربيعة بن سيف إنما يروى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف لربيعه بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو قلت قد خرجه أبو داود عيد قلت قد خرجه أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول متصلا عربيعه بن سيف الإسكندري عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو عمر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من مات يوم الجمعه او ليله الجمعه وقاه الله فتنه القبر وخرجه علي بن معبد عنه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من مات يوم الجمعه او ليله الجمعه وقي فتنه القبر وأخرجه أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قبل القول في الحاشية واحد ضعيف البياقي والطبراني قال الهيثمي فيه إبراهيم بن الحكم ضعيف اثنان ضعيف ابن ماجه في سنده أبو يحيى متروك وفيه عن عانة بن جريج وهو مدلس أربعة صحيح أبو داود الطيالسي أربعة صحيح لغيره الترمذي أتابع قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء غريب من حديث جابر ومحمد تفرع به عمر بن موسى الوجيهي وهو مدني فيه لين عن محمد عن جابر فصل قلت اعلم رحمك الله سبحانه وتعالى اعلم رحمك الله سبحانه وتعالى أن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من الأبواب بل يخصصها ويبين من لا يسأل في قبره, من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه ممن يجري عليه السؤال ويقاسي تلك الاهوال وهذا وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه وإنما فيه التسليم والإنقياد لقول الصادق, المرسل لقول الصادق المرسل إلى العباد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد روى ابن ماجة في سننه عن جابر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا دخل الميت في قبره مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس فيمسح عينيه ويقول دعوني أصلي ولعل هذا ممن مما وقي فتنة القبر فلا تعارض والحمد لله فصل قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الشهيد كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة معناه أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاقه كان إذا التقت زحفان وبرقة الصيوف فروا لأن من شأن المنافق الفرار والرغوء والروغان عند ذلك ومن شأن المؤمن البذل والتسليم لله سبحانه وتعالى نفسا وهيجان حمية الله سبحانه وتعالى والتعصب لا والتعصب لا لإعلاء كلمته فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل فلماذا يعاد عليه السؤال في القدر قاله الترمذي الحكيم قلت وإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطر وأعظم أجرا فهو أحرى الا يفتن لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداء في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهيد أنه لا يفتن فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد والله سبحانه وتعالى أعلم فتأمل فصل قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا عام في جميع الأمراض لكن قيده قوله في الحديث الآخر من يقاتله بطنه وفيه قولان أحدهما أنه, أنه الذي يصيبه يصيبه الذرب وهو الإسهال تقول العرب أخذه البطن إذا أصابه الداء وذرب الجرح إذا لم يقبل الدواء وضربت معدته فسدت. الثاني أنه الاستسقاء وهو أظهر القولين فيه لأن العرب تنسب موته إلى بطنه تقول قتله بطنه يعنون الداء الذي أصابه في جوفه وصاحب الاستسقاء قلأ يموت إلا بالضرب. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح لغيره نفس السابق إلتن حسن ابن ماجه ثلاثة وأربعة سبق تخريج الحديثين. أتابع وصاحب الاستثقاء قل لا يموت, قل لا يموت إلا بالذرب فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من الأمراض والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضرا وذهنه باقيا إلى حين موته ومثل ذلك صاحب السل إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب وليست حالة هؤلاء كحال من يموت فجأة أو من يموت بالسام والبرسام والحميات المطبقة, والحميات المطبقة أو القولنج أو الحصاه فتغيب عقولهم لشدة الآلام ولزم أدمغتهم ولفساد امزجتها فإذا كانت الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر وهو عارف والله سبحانه وتعالى أعلم باب منه أبو نعيم قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد قال حدثنا بن سعيد قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف أو مصرف قال سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موافق موته عند منقضاء رمضان دخل الجنة وموافق موته عند منقضاء عرفة دخل الجنة وموافق موته عند منقضاء صدقته صدقته دخل الجنة غريب من حديث طلحة لم نكتبه إلا من حديث نصر بن نصر عن همام باب ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداه والعشي البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغذات والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة فصل قوله عرض عليه مقعده ويروى عرض على مقعده قال, عيد قال علماؤنا وهذا ضرب من العذاب كبير وعندنا المثال في الدنيا وذلك كمن عرض عليه القتل أو غيره من آلات التعذيب أو من يهدده به من غير أن يرى الآلة ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذابه وعقابه بكرمه ورحمته وجوده عز وجل وجاء التنزيل في حق الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فأخبر سبحانه وتعالى أن الكافرين يعرضون على النار كما أن أهل السعادة يعرضون على الجنان بالخبر الصحيح في ذلك وهل كل مؤمن يعرض على الجنان؟ فقيل ذلك مخصوص بالمؤمن الكامل الايمان ومن أراد الله سبحانه وتعالى إن جاءه من النار، وأما من أنقذه الله سبحانه وتعالى، وما من أنقذ الله سبحانه وتعالى، أو من أنفذ عيد، وأما من أنفذ الله سبحانه وتعالى عليه وعيده من المخلطين الذين خلطوا عمل صالح وآخر سيئا فله مقعدان يراهما جميعا كما أنه يرى عمله شخصين في وقتين أو في وقت واحد قبيح وحسن وقد يحتمل أن يراد بأهل الجنة أي يراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيفما كان والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد ضعيف جدا أبو نعيم وفيه نصر بن حماد وهو متروك اثنان متفق عليه البخاري ومسلم متابع إذن في الحاشية اثنان متفق عليه البخاري مسلم متابع ثم قيل هذا العرض انما هو على الروح وحده ويجوز أن يكون مع جزء من البدن ويجوز أن يكون عليه مع جميع الجسد فيرد إليه الروح كما ترد عند المسألة حين يقاعده الملكان ويقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من وكيف ما كان فإن العذاب محسوس والألم موجود والأمر شديد والعياذ بالله عز وجل وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلا في النائم فإن روحه تعذب أو والجسد لا يحس بشيء من ذلك وقال عبد الله بن مسعود أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كله يوم مرتين يقال لهم هذه داركم فذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وعنه أيضا أن أرواحهم في جوف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها وروا شعبة عيا على ابن عطاء قال سمعت ميمون ابن ميسرة يقول كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار وإذا أمسى ينادي أمسينا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع ابو هريره احد فلا يسمع هريرة أحد إلا تعوذ بالله من النار والعياذ بالله عز وجل وقد قيل إن أرواحهم, في صخرة إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصي طير سود والغذات والعشي إنما هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه لاهم إذ الآخرة ليس فيها مساء ولا صباح فإن قيل فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قلنا الجواب عنهما واحد وسيأتي له مزيد بيان في وصف الجنان إن شاء الله سبحانه وتعالى باب ما جاء أن أرواح الشهداء في الجنة دون أرواح غيرهم يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا مقاعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة وهذه حالة مختصة بغير الشهداء وفي صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تؤوي إلى تلك القناديل فطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء ففعل بهم ذلك ثلاث مروات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا في الحاشية واحد ضعيف أخرجه البيهقي وفيه ميمون بن ميسرة مجهول أتابع فصل قلت وهناك اعتراضات خمسة الأول ان قيل ما قولكم في الحديث الذي ذكرتم ما من أحد يمر بقدر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام قلنا هو عموم يخصصه ما ذكرناه فهو محمول على غير الشهداء الثاني فإن قيل فقد روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلنا قال أهل اللغة تعلق بضم اللام تأكل يقال علق تعلق علوق ويروى يعلق بفتح اللام وهو الأكثر عيد ويروى يعلق يعلق بفتح اللام وهو الأكثر ومعناه تسرح تسرح وهذه حالة الشهداء وهذه حاله الشهداء الى غيرهم بدليل الحديث المتقدم وقوله سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا يرزق إلا حي فلا يتعجل الأكل والنعيم لأحد عيد فلا يتعجل الأكل والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع هذه بإجماع بإجماع من الأمة حكاه القاضي أبو بكر أبو بكر بن العربي حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وغير الشهيد بخلاف هذا الوصف إنما يملأ عليه قبره خضرا ويفسح له فيه وقوله نسمة المؤمن أي روح المؤمن الشهيد يدل عليه قوله في نفس الحديث حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة الثالث فإن قيل فقد جاء أن الأرواح تتلاقى في السماء والجنة والجنة في السماء يدل على قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية أبواب الجنة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلنا لا يلزم من تلاقي الأرواح في السماء أن يكون تلاقيها في الجنة بل أرواح المؤمنين غير الشهداء تارة تكون في الجنة على أفنية القبور وتارة في السماء لا في الجنة وقيل وقد قيل إنها تزور قبورها كل جمعة إنها تزور قبورها كل يوم جمعة على الدوام ولذلك تستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة وبكره السبت فيما ذكر العلماء والله سبحانه وتعالى أعلم قال ابن العربي وبحديث الجرائد يستدل الناس على أن الأرواح في القبور تعذب أو تنعم وقد أبينا في ذلك من حديث عيد وهو أبين في ذلك من حديث ابن عمر في الصحيح إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداه والعشي لأن عرض مقعده ليس فيه بيان عن موضعه الذي الذي يراه منه وحديث الجرائد نص على أن أولئك يعذبون في قبورهم وكذلك حديث اليهود قلت ويحتمل على ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا وروحه في قبره إلا عرفه ورد عليه السلام حتى لا تتناقض الأخبار والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان مالك ثلاثة متفق عليه البخاري مسلم أربع وخمسة سبق تخريجهما أتابع الرابع فان قيل فقد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ان رجلا قتل في سبيل الله ثم احيي ثم قتل ثم احيي وعليه دين ما دخل الجنه حتى يقضى عنه وهذا يدل على ان بعض الشهداء لا يدخلون الجنه من حين القتل ولا تكون ارواحهم في جوف طير ولا تكون في قبورهم فاين تكون قلنا قد خروج ابن وهب بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال الشهداء على بارق نهر لباب الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية فلعلهم هؤلاء أو من منعه من دخول الجنة حقوق الآدميين إذ الدين ليس مختصا بالمال على ما يأتي ولهذا قال علماؤنا أحوال الشهداء طبقات مختلفة ومنازل متباينه يجمعها أنهم يرزقون وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا وغدي وريح برزقه من الجنة وهذا نص في أن الشهداء مختلفوا الحال وسياتي كم الشهداء